وَلَقَدْ زًَّا السَّم ُّ ي بِمَصَابِي حَوجَعَن رجُومَ الشَّيطينِ وَأَْتَدْناَا لَهُم عَذاَابَ السَّعيد وَلَِّذينَ كَفَرُوا بِرَبّم عَذاَابُ جَهنَّماَا وَبِسَ المَص اِذَا الْقُئِ فِيها سَمْعٌ لَهَا شَهِيقا وَهِي تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذير قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَلَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ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 117. وأجر كبير 118. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 119. يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمل هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا فيه ارتو ونفور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 قُلْ إِنَّ الْمَعْلُومَ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِتَدَّعُونَ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 قُلْ أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق العظيم فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَهِينٍ أشاق بنميم مناع للخير معتد أثي من عطل بعد ذلك زني من أن كان ذا مال وبني إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُّوا عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتْبِينَ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 صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذلله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فَادْعُونِي وَمَن يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَ دَاوُمُ الْغَيْبِ فَوْمَ يَكْتُبُونَ فَصِبٌّ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وهو لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين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 الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحق كلبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فَأَوْلَيْنَا لَكُم بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باقية وَجَاءَ أَفِي الْعَوْنِ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُعْتَفِكَاتِ بِالْخَاطِئَ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّبِيًّا إِنَّ لَمَّا أَطَعَ فعملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيى أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة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 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُنُ وَاشْرَبُوا مِن أَمبِ بما أَسْلَفْتُم فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ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 119. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 110. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 111. ولا يحض على طعام المسكين فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تَبْصِرُونَ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تعرج الملائكة وانروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبد صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كَلْمُ لِوَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِينٍ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدَّعُو الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تقويه. وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضان الزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ان الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعٌ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعٌ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ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 فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّيِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ إِنسٍ مِنْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقواه وأطيعون ليغفر لكم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 دعا الى فرار وانا كلما دعوتهم لتوفير لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستوشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَذَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الْظَالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا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 ولا يلد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا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 وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ والجن عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أحدا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْرَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِذْ لَهُمْ شِهَابًا وَصَدًا وَأَن لَّا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا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 وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا على الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لم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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصوا او جزء منه قليلا او زد عليه ورتل 119. إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا 110. إننا عاشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 111. إن لك في النهار سبحا طويلا 112. واذكر رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا ان كالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كسيب مهيل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 اتَّخَذَ إِلَى رَبِّي سَبِيلَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثًا وَقَائِلَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يقدر الليل علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يظلبون في الأرض يبتغون من فضل الله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 واعظم اجر واستغفر الله ان الله غفور الله الرحيم ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمن انت استكبر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناعور فذلك يوم اذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدُ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَا وَصَلْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَوَّرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ فَقَالَ إِنْ إِلَّا سِحْرٌ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 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا وإيمان ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقل الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ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 فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ عَنِ الْخَائِضِينَ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 وَمَا يَنكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به 129. وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه 120. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة 121. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وَانْتَفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ قُطًى مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ينفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إِ مَا نُطَعِمكُم ل وَجََّا إِلَ نُريدُ مِنْكُم جَزَ أَوْ وَلَا شُكورَ إِا نَخَافُ مِر وَبِّنَا يَومًَا عَبوسَ قَمْ طَرير فَوقَُ اللهَّ شَر وَذَالِكَ الَومِ وَلَقَّ 118. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 119. عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأواني من فيرة وأكواب كانت قوارير قوارير من فيرة قدروا تقديرا وَيُسْقَىٰ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْدَّانِيُّونَ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا مَنْ سُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَرَّ عَيْنًا نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ من وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً أَمَّا كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ فاصبد لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء جِلَّةٌ وَيَذَرُونَ وَرًا أَوْ يَوْمًا ثَقِيلًا لَقَدْ خَلَقْنَا هَؤُلَاءَ وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاءون عَلِيمٌ مّن حَكِيمٍ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُغْسَلَاتِ عُرْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَوَاقِعُ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 ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مين فاجعلناه في قرار مكين إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَاهُ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا وَجَعَلنا فيها رَواسيَ شامِخاتٍ وَأَشْقَيناكم مِّنْ أُفْرَاتَهْ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلّقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إنطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرى كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 وَيْلٌ يومئذ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَم بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ